ويحلفون بالله انهم لكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفركون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون ومنهم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 يؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والماساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ أَلْتَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ